بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ا ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ق ص ة ح ق ي ق ي ة حصلت بجد يا ج م ا ع ة ا ل ق ص ة إ ن ولد فقير مكنش ا ا فيجيبه فلوس جعان طلع من قريته رايح ل ق ر ي ة م ج ا و ر ة لكن الجوع كان شديد أ و ي عليه والعطش كان شديد أ و ي عليه فقرر ب أ خ ل ا ق ا ل ق ر ي ة ا ل ش ه ي ر ة إ ن أ و ل بيت يعدي عليه بعد المزارع الي ل ه و ماشي فيها لما تعب ق و ي من العطش ومن الجوع يخبط على البيت ويقولهم أ ك ل و ن ي ح ا ج ة فضل ماشي وصل ل أ و ل بيت خبط على الباب فتحت بنت ص غ ي ر ة اتسف يطلب أ ك ل فطلب شربت م ي ة اشرب م ي ة ممكن م ي ة فالبنت حست إ ن ه مش بس عايز م ي ة إ ن ه كمان جعان قامت دخلت البنت وقامت جياله بكاس مليان م لبن ي ا ن ل يعني كاس مش ك ا س ة لبن كدا دور يعني لبن كتير يعني مش مجرد ك و ب ا ي ة مش مجرد ح ا ج ة ص غ ي ر ة ال ال الولد الصغير مسك اللبن وفضل يشرب وهو بيشرب عمال يبص على البنت ومش مصدق ان هيا ك ر م ت ه الكرم د ه بعد ما خلص قالها ل انا مفيش جيبي غير عشره ساغ ادفع ايه قالتله ولا تدفع ولا ح ا ج ة انا امي علمتني ان احنا نعمل الخير ومنطلبش عليه ش ي ء انت شربت اللبن خلاص فقعد ي ق ل ل ه ا انا بشكرك جدا انا مش عارف اشكرك ازاي ومشي وخلصت ا ل ق ص ة ب ي ن ه وبينها ع لكن ى د ه ل ك الخير مابيروحش في اله في ربنا سبحانه وتعالى وتمر الايام والشاب الفقير البسيط اللي مفيش ا ف ي ق وفلوس ابن ا ل ق ر ي ة البسيط يدخل ا ل ج ا م ع ة ويتعلم ويدخل ك ل ي ة الطب ويتخرج ويبان عليه تميز غير عادي ويبقى دكتور كبير متميز وتلف لايام ي م و ل وليام وبعد ك د ه بعد ما يكون ه و في هذا الدكتور الكبير شابه م ر ي ض ة بمرض خطير وتتبعت على مستشفى لكن ل ل أ س ف معهاش فلوس والمتخصصين يقوموا بفحصنها المرض نادر جدا فيستدعوا مين يستدعوا الدكتور المتميز الي ل كان طفل صغير يقف بعد سنين قدام البنت ا ل ص غ ي ر ة الي ل بعتتله و د ا ت ل ه ك ب ا ي ة لبن بدون مقابل غير انها بتحب الخير و ي س أ ل ه ا انتي منين وتقوله اسم القريه ويقولها ل فين بالضبط و ت ب د أ تقله و ويقولها ل أ ر ج و ك ي قوليلي أ ك ت ر و ك أ ن ربنا بيخليه ا ا س ت ع ي د ا ل ذ ا ك ر ة ل غ ا ي ة ما ي ت أ ك د ان ه ي بنت ا ل ق ر ي ة الي ل سائته اللبن في يوم من ا ل أ ي ا م ويفضل واقف بنفسه على ا ل ع م ل ي ة ويشرف على ا ل ع م ل ي ة وبعد صراع طويل و أ ي ا م في المستشفى تخف البنت تماما ويا ط ر ى ا ل ف ا ت و ر ة هتطلع كام اتيري ا ل ف ا ت و ر ة طبعا هتطلع الاف الجنيهات فتتبعت ا ل ف ا ت و ر ة ل ك ن يمضي عليها بتحت ه و ويكتب م د ف و ع بالكامل ب ك ب ا ي ة لبن اتدفع التمن بالكامل يوم ك ب ا ي ة اللبن الخير مبيروحش ا يا جماعه ع م ل و ا الخير وعلموا و ل ا د ك و يعملوا الخير وربوا و ل ا د ك و يا امهات ان ي ع م ل ي الخير ح ي ر ج ع والله لو س ع د ت راجل في اتوبيس وانت شاب صغير وقمت قايم ن مكانك وقلتله ت ف ض ل و ق ع د مكاني اقسم بالله ل ت ل ف الدنيا وربنا سبحانه وتعالى لما ت ج ب ر يجبلك شاب صغير يقفلك ويقعدك مكانه الدنيا ك د ه الله سبحانه وتعالى له قوانين ك د ه اعملوا الخير يا ج م ا ع ة البلد اليومين دول محتاجه ناس كتير تعمل الخير بدون مقابل اعملوا الخير عشان ربنا يجعل على وجهنا جميعا ب س م ة أ م ل شكرا والسلام عليكم